أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 118. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس 111. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 112. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 113. فمنهم من آمن به ومنهم 117. ومن صد عنه وكفى بجهنم سعيرا 118. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 119. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا